لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ا ن ل ج ي م و م ا أ ر س ل ن ا في قرية م ن ن ب ي إلا ه ا س ل ا ء الله ا ل ح س ن ثم بدنا قد موسوعه ا الطراء ا ا ذ ن ا ه ب غ ت ة ل س ي ل ل و ل و أن م ا ل ا س ل و ا ت ق و ا م ت ه أ ف ض ي ل ه ا ل ق ر ا ي ك ت و ر محمد راتب النابلسي أفأمن Allow us to be t r و لفضيله ا أ د ك ث و ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل س